قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا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 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن آل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون